سَنَظَّلُّ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ۗ أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ ۗ قُلْ ۗ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه